بعد عطلة دامت خمسة أشهر نستأنف اليوم إن شاء الله درسنا وكنا قد وقفنا على علامات النصر وكما أقول لكم دائما من علامات الفهم المحافظة على الموضوع وطبعا لا بد من تلخيص وتحصيل ما سبق ليقع الارتباط بين الدرس السابق والدرس اللاحق فالعلماء يقولون لا بد من النظر والرجوع إلى السباق واللحاق فطبعا لا يمكن إلا إذا أعدنا تلخيصا مختصرا اولا التحصيل معناه جمع كلام سابق في عبارة مختصرة يعني ما سبق في الدروس الماضية أو في الدرس الأخير نحاول أن نلخصه لأن البداية في كل فن وهذا ليست بداية وإنما هي استئناف والاستئناف لا بد فيه من العلم والمعرفة بالسابق واللاحق، فأقول سبق أن قلنا بأن الفعل المضارع الاصل فيه أن يكون مرفوعا ويستمر على رفعه حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه ورافع المضارع مذاهب أربعة في رفع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد تعرف فعل حرفك بلا منازعه إلى أن قال وقدم الأول خذ اشاره وفي الخلاصة له إشارة يشير إلى قول ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعب والرافع له التجرد من الناصب والجازم يبقى المضارع هكذا مرفوعا إلى أن يدخل عليه ما يغير الإعراب فيه إلى أن يدخل عليه ناصب فينصب أو يدخل عليه جازم فيجزم وعليه قلنا سابقا إن المواصب تنقسم إلى قسمين قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وهي أربعة وهي أن ولن وإذا وكين وبعضهم قال قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وهو أن أن وحده ولكن الصحيح النواصب تنقسم إلى قسمين قسم ينصب بنفسه وهي أربعة وقسم ينصب بأن مضمرة يعني لا ينصب بنفسه ولكن لا بد من ماذا؟ من التقدير والتقدير إما على جهة الوجوب وإما على جهة الجواز فلنبدأ بالقسم الأول الذي سبق أن تكلمنا عليه وهو الجواز فاذا كان الفعل المضارع وقع بعد لام كي فيكون منصوبا ويكون هنا منصوبا بان مضمره جوازا وقد سبق ان ذكرنا لكم ابياتا ومنها وبعد لام كي جوازا حذفت وبعد لام كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا اضمرت باختصار تكلمنا على أم الباب وأصل الباب وهي أن وهي أن أن يسميها علماء النحط في النواصب أم الباب وأصل النواصب لأنها تنصب بنفسها وتنصب بواسطة سواء كان على جهة الجواز أو على جهة الوجود وركزوا معي جيدا فهذا التلخص باذن الله سيفيدكم وقلنا بأن أنت لها معاني وذكرنا معاني أربعة وهي مجموعة في بيت أن تكون تفسيرية أن تكون تفسيرية وأن تكون ناصبه وأن تكون زائدة وأن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون مخففه من الثقيله وهي مجموعة هذه الأنواع مجموعة في قول القائل فسر بأن وانصب وزد وخفف فهذه أربعة فلتعرف فسر بأن وانصد وزد وخفف فهذه أربعة فلتعرف هذه الأنواع الأربعة لها أمثلة ولها ضوابط ذكرناها في الدرس السابق فلا داعي إيش لذكر الأمثلة حتى لا نبعد النجاح فإذا من أراد أن يعرف الأمثلة فليرجع إلى الدرس السابق ثم تكلمنا على الحرف الثاني من الحروف التي تنصب المضارع بنفسها وهي لم, لم. وتكلمنا هل هي بسيطة أم مركبة هل هي بس بسيطة يعني هكذا خلقت كما يقول النحات أم هي مركبة من لا أن كما تكلمنا هل نفيها للتأبيد أم لغير التأبيد ام فيها تفصيل وذكرنا ما قاله الزمخشري في أنموذجه وما قاله أيضا في كشافه وذكرنا أن قولهم ومن يرى النفي بلا المؤبدا فارضد كلامه وغيره اقصد قلنا هذا البيت نفسه يحتاج إلى تفصيل هذا البيت نفسه يحتاج إلى تفصيل والتفصيل أن يقال إن لم لا تفيد التأبيد إلا إذا كانت هناك قرينه إلا إذا كانت هناك قرن مثال ذلك قوله تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا فالنفي هنا وكذلك عندما تحدى ربنا عز وجل كفار قريش أن يأتوا بمثل التحدي وقع بأنواع أربعة منها قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلن هنا ماذا تفيد تفيد التأبيد وذكرنا بعض الامثله على ذلك ثم تكلمنا على الحرف الثالث ما هو الحرف الثالث الذي تكلمنا عليه من الحروف الأربعة التي تنصب الفعل المضارع بماذا بنفسه ويئذن تكلمنا على إذن هل هي بسيطة هكذا خلقت أم هي مركبة من إذ أن وأن تكتب بالألف أم تكتب بالنون أم فيها تفصيل يعني ما هو التفصيل إن كانت عامله تكتب بالنون وإن كانت مهملة تكتب بالألف كما قال الفراء قال واكتب اذن بالنون او بالالف ففصل الفراء فافهم واعرف حتى ان بعضهم قال اشتهي ان اكوي يد من يكتب اذن بالالف اشتهي ان اكوي يد من يكتب اذن بالالف وهل عمل اذن متوقف على استيفاء الشروط التي ذكرها علماء النحاة؟ أم عملها مطلق لا يحتاج إلى شروط فإن كان عملها متوقفا على استيفاء الشروط فما هي هذه الشروط ذكرنا تلك الشروط في أبيات وهي اعمل اذا إذا أتتك أولا وسقت فعلاً بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها ان تفصل ثم ذكرنا المواضع التي يجوز. الفصل بينها وبين الفعل وتبقى عامله وهي ماذا وهي المجموعه ايضا او تنام الاليات التي ذكرنا لكم او البيت والنصف قالوا واعمل اعمل اذا اذا اتت كاولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحظر اذا اعملتها ان تفصل الا بحلف او نداء او بلا الا بحلف او نداء او بلا وافصل بظرف او بمجرور على راي ابن عصفور رئيس النبلاء وانتج بحرف عطف الاول فاحسن الوجهين ان لا تعملا وذكرنا قول ابن مالك ونصب باذن المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصلا او قبله اليمين وانصب ورفع إذا إذا من بعد عطف وقعا هذا فيما يتعلق بالحرف الثالث ثم تكلمنا على الحرف الرابع وأطلنا فيه النفس من الحروف التي تنصب المضارعه بنفسها وهي الأخيرة أو هي الأخير كي أحسن كي وقسمناها إلى ثلاثة أقسام وركزوا جيدا على هذه الأقسام اولا التقسيم الاول انها هي تنقسم باعتبارات متنوعه فذكرنا اقسام ثلاثة ما هي القسم الاول مصدريه قطعا ماذا نعني بقولنا مصدريه قطعا يعني خالصه مصدريه لا يشبها شيء وتعليليه قطعا ايش معنى قطعا خالصه ومحتمله لهما القسم الثالث محتمله له إما أن تكون مصدرية محدة، وإما أن تكون تعميرية محدة، وإما أن تكون محتملة لهما محتملة لهما. فلنبدأ بالقسم الأول ما هو القسم الأول؟ كي المصدرية خالصة ومحضة، كي المصدرية خالصة ومحضة، وهي التي تقع او هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها ان وهي الواقعة بعد اللام وليس بعدها ان مثال ذلك قوله تعالى لكي لا تاسوا لكي لا تاسوا هل يصح ان تكون هنا تعليليه لا يصح كونها تعليليه لماذا لأن حرف الجر لا يدخل على مثله في فصيح الكلام في فصيح الكلام حرف الجر لا يدخل على مثله في فصيح الكلام يعني في فصيح كلام العرب ويمكن أن يدخل حرف الجر على مثله ضرورة إليه أما في فصيحه في حالة الاختيار فلا هذا القسم الأول مصدريه خالص ما هو القسم الثاني تعليليه خالص. خالصه هذه التعليليه الخالصه تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الثاني ينقسم الى بل الى اربعه اقسام بل إلى أربعة اقسام القسم الاول الداخله على نار لاستيفانيه القسم الأول الداخلة ما الاستفامية كما قال تعالى ك... كما قال أننا أش... نذكر المثال أنا... الذي ذكرنا في القرآن لكي لا تأسوها في المصدرية خالصة وما إذا كان دخلت علامة الاستفامية كيمه كيمه ومعنى كيمة هذه الاستفامية كأنك قلت لي ما لماذا؟ وما استفهامية إِذَا دخل على ما الاستفهامية حرف الجر يحذف ألفها وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وَإِذَا أردنا أن نقف عليها نأتي بها إن تسمى ها السكت لماذا؟ لماذا؟ وما في الاستفهام إن جرت حذف واولها الها انتقف تقف وأوليها انتقف هذه الهاء تسمع إيش؟ هاء السكت لماذا؟ فهذه كيف تعليلية الداخل على ما لاستفهامه القسم الثاني الداخل على ما المصدرية كما قال الشاعر إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجن الفتى كيما يضر وينفع الإنسان إما أن يضر وإما أن ينفع إذا أنت لم تنفع فضر إذا كنت لا تنفع فضر فالفتى يرجى, يرجى للنفع فإذا لم يكن ممن ينفع فليضر لا يضره أن يضر ولكن معنى أنه يقول له أنت كأنك سبهل لا, لا. لا قيمة لك اي يرجى الفتى لأحد امرين يرجى الفتى لأحد أمرين إما للضرر وإما للنفع فإذا لم ينفع يضر وإذا لم يضر ينفع فهنا الفعل مسبوك بما وكي حرف جر أو نقول الفعل مسبوك بماذا بكي ممكن أن نقول الفعل مسبوك بكي وما ماذا فعلت ما كفتها كفتها ماذا عن العمل عن العمل ف نقدر تقدر قبل اللام هذا القسم الثاني القسم الثالث كي المذكورة قبل اللام كي المذكورة قبل اللام كقول القائل كي لتقضيني ما؟ وعادتني غير مختلسي كي لي كي لي فهنا ماذا فعلنا مذكوره قبل اللام مذكوره قبل اللام كذلك القسم الرابع كي المذكوره قبل ان قبل ان فكيف كل ذلك كلام معنا وعملا وماذا تكون اللام بعدا هذه اللامة بعدها مؤكدة مؤكدة فقط والنصب بعدها بماذا يكون؟ بأن مضمرة وإظهارها في الأخير يكون ضرورة أن اختيارا ضرورة عند البصير وجازوا الكفيون اختيارا يقولون مثلا جئت كي أن تكرمني جئت كي أن تكرمني فيمكن أن يقول جئت كي تكرمني ولكن كف ينقى اللبس يعني تقول جئت كي أن تكرمني هذا القسم الثاني قسمناه إلى أربعة قسم القسم الثالث المحتمل لهما ومعنى المحتمل لهما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون تعليلية وهي تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى قسمين إما أن تكون منفردة عن اللام وان إن تكون منفرد عماذا عن اللام وأن نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة فإن قدرت قبلها اللام فماذا تكون كي مصدرية إذا قدرت قبلها اللام فهي مصدرية أو بعدها أن فجار والواقعة بينهما اذا كانت واقعة بينهما ما هي واقعة بينهما بين اللام وان وقعت وقعت كيف بين اللام وان يعني توسطت بينهما بين اللام وان كما قال اردت لكيما ان تطير او اردت اردت لكيما ان تطير بقربتي فاللام سابقه والنون متاخره وكي متوسطه فنذا تجعلها هنا هنا لك ان تجعلها جاره مؤكده لله ولك ان تجعلها مصدريه مؤكدة ب وما هو الارجح الاول هو الارجح لماذا لان العلماء علماء النحو قالوا لسوق لسوق ان بالفعل يرجحون النصب. يرجع نصبها لسوق ان بالفعل يرجع نصبها وهي ايضا ان ام بابها فلذلك لا تؤكد غيرها ولذلك اعتفر هنا دخول حرف الجر او حرف المصدر على مدى على مثله هل اختيار ام ضروره هذا ضروره هذا ضروره خلاف لمن قال حتى اختيار يجوز ولذلك اجمع على جواز فصلها من الفعل بلا نافيه او ما زائده اجمع على جواز فصلها بلا نافيه او ما زائده كما مر لكم في الامثله السابقه ويجوز الفصل بهما معا يمكن ان نفصل بهما معا كما سبق يعني ممكن تقول كيما لا كيما لا يكون كذا وكذا ففصلت بينهما فصلت بماذا بإماما فجاز الفصل به إماما بما ولا النافيه ولا نافية ما الزائده ولا النافيه إما أن تفصل وهذا إجماع أجمع على جواز فصلها بلا النافية كما أجمع جواب خصوصها بماذا؟ بمزائدة قالوا ويمكن أن نجمع بينهما أما في غير هذين الحرفين خلاف قائم وقد قال العلماء يمكن أن تكون اسما مختصرا من كيفا فإذا كانت مختصرة من ماذا؟ من كيفا؟ كيف يكون الفعل بعدها مرفوع. مرفوعا يكون الفعل بعدها مرفوعا ولذلك قالوا كي تجنحون كي تجنحون كي هنا بمعنى كيف كيف كي تجنحون يعني كيف تجنحون فتكون هنا حاليه وإن قدمت كيف على اسم فخبر وان على فعل فحال تعتبر اي كيف تجنحنا الى السن فلو كانت عامله لقال كي تجنحوا كي تجنحوا بحذف النون وبما انه اثبت النون فدليل على انها مختصره من كيف كي تجنحنا اي كيف تجنحون هناك ابيات كنا سمعناها من بعض مشاريخنا وهي ابيات شعريه مهلهله تتكلم على كي فقال كي المصدريه التي ستدخل عليها لام التعليل متصل او قدرت قبل ولاتي للتعليل انعدمت هذان خذ عني التفصيل تنصيب الأولى مضارعا نفسها والثانيه بان مضمره بعدها الى ان قال وبعد لام كي جواز حذف وبعد غيرها وجوبا اوزمرت فانتم ترون بعض الابيات رغم انها لا تلتزم ومع ذلك فهي تؤدي المعنى تؤدي المعنى ثم الان وصلنا الى القسم الثاني ما هو القسم الثاني القسم الأول القسم الاول ما ينصب بنفسه وهذا هذا القسم الثاني ما ينصب المضارع بان مضمره جواز نعم بواسطه وهي بعد لان كي ولهذا قلنا في هذه الاديات الاخيره المهلالة وبعد لان كي جوازا حذفت وبعد لان كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا اضمرت وبعد لان كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا أضمرت إذا فلنأخذ اليوم إن شاء الله بعد لامك بعد لامك هو درسنا اليوم وهذا القسم عليه دوره درسنا اليوم هو الدرس الثالث والثلاثون الدرس الثالث والثلاث وليمن أراد أن يرجع إلى ما ذكرنا بتفصيل وتأصيل فعليه بالدرس الثاني والثلاثة الثاني والثلاثة يرجع إليه ويجد هناك تفصيل على ماذا؟ على ما ينصب بان مضمره جوازا هي بعد لاميكين ودرسنا اليوم حول القسم الثالث ما هو القسم الثالث؟ وما ينصب الفعل المضارعة بان مضمره وجوبا بأن مضمرة وجوبا في كم موضع يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا في كم موضع هذا الآن نبدأ بالأسئلة الآن نبدأ بدرسنا اليوم أما الذي سبق كله تلخيص كله ربط بين الدرس السابق ودرس اليوم لأن الدرس السابق كان حول ما ينصب المضارعة بنفسه وما يحاط به من التقسيمات والتعاريف والأمثلة وكذلك كنا تكلمنا على القسم الثاني هو ما ينصب بأمر ضمارة جوازا واليوم ما ينصب الفعل المضارعة بأمر ضمارة وجوما سؤال الآن وركزوا جيدا على الأسئلة افهموا السؤال لتفهموا الجواب فاذا فهمت السؤال وفهمت الجواب ستفهم الاعراب لان بفهم السؤال تكون قد فهمت المعنى كما كان يقول بعض العلماء اذا سئل قيل لو عرف لنا هذه المساله فيقول بين لي المعنى ابين لك الاعراب بيّن للمعنى أبيّن لك الإعرام أنتم أقول لكم بيّنوا للسؤال أبيّن لكم ماذا؟ الجواب أو افهموا السؤال أبيّن لكم الجواب ما هو السؤال؟ في كم موضع يكون الفعل المضارع منصوباً بأن مضمرة الوجود هذا السؤال سجلوه ثم افهموا الجواب أعين السؤال في كم موضع يكون الفعل المضارع منصوبا بان مضمره وجوبا الجواب يكون الفعل المضارع منصوبا بان مضمره وجوبا في خمسه مواضع الان في هذه المرحله افهموا المواضع الخمسه وكفى يكون الفعل المضارع منصوبا بأنمض مرطا وجوبا في كم موضع؟ في خمسة مواضع واضح؟ طيب ركزوا جيد خمسة مواضع من يذكرني منكم الموضع الأول أول. على الترطيل بعد لام الجحود الموضع الأول بعد لام الجحود والموضع الثاني بعد أول أذكرهم ركزوا مع اذكرهم أذكرهم على الإجمال ثم أذكرهم على التفصيل اعيد ليفهم الإخوة يكون الفعل المضارع منصوبا بان مرة وجوبا في مواضع خمسة هذا على جهة الإجمال الموضع الأول ما هو لا، لا بعد لام الجحود الموضع الثاني بعد أو التي بمعنى حتى أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى حتى أو ويكون معناها حتى أو ويكون معناها أيضاً إلا وعندما يكون معناها حتى سواء كانت حتى التي بمعنى إلا أو حتى التي بمعنى كين هذا جيدا وعيد هذا وسياتي التفصيل الان على جهات الاجمال انتم سجلوها يعني على طريق الارقام العموديه خمسه مواضع اول بعد لام جهد الثاني بعد, بعد او التي بمعنى ماذا حتى او التي بمعنى إلا واذا كانت بمعنى حتى سواء كانت حتى التي بمعنى إلا او حتى التي بمعنى كي او حتى التي بمعناك. كم موضع هذا موضع الموضع الثالث بعد حتى الجاره المفيده للغايه بعد حتى الجاره المفيده للغايه واضح بعد حتى الجاره المفيده للغايه وهذه المفيدة للغاية ماذا تجر هل التي تجر المفرد أم التي تجر الجملة الجواب مطلقا سواء جرة المفرد أو جرة الجملة الآن حصلوها إجمالا وسنذكر الأمثلة عندما نتكلم عليها تفصيلا فإذا اعي المواضيع خمسه ما هو الموضوع الاول بعد الانكار الجهد. الجهد. ما هو الموضوع الثاني بعد او التي بمعنى بعد التي بمعنى حتى او الا واذا كانت بمعنى حتى اذا كانت حتى فسواء كانت بمعنى الى او بمعنى كي الموضوع الثالث بعد حتى الجره المفيده للغايه سواء جره المفرد أو جرت الجملة واضح؟ القسم الرابع بعد الجواب بالفاء المفيدة للسببية اكتبوها وستأتي الأمثلة إن شاء الله لا تستعجلوا من استعجل شيئا قبل أواني بحرمان بحرمانه بعد ماذا؟ الجواب المفيدة لمن؟ السببيه بعد الجواب بالفاء المفيدة للسببية خامسا بعد الجواب بالواوي المفيدة للمعية كم أوضعها هذه خمسة مواضع على جهة الإجمال هذه خمسة مواضع على جهة الإجمال من يذكرها لنا ثم ننتقل الى جهات التفصيل سابع صمم كي اولا القسم الثالث قسمنا النواصب الى ثلاثة اقسام قسم ينصب المضارع بنفسه ويا اربعه مواضع وقسم ينصب بالمضمره جواز ويا بعد لامك كل هذا سبق في الدرس السابق درسنا اليوم القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بالمضمره وجوبا وفي في اي موضعين او كم موضع خمسه مواضع اذكر هذه المواضع بعد لا من الجحود او, أو, أو التي بمعنى حتى أو, أو إلا واذا كانت بمعنى حتى فتكون بمعنى ايش الى او كي القسم الثالث ما هو الثالث. بعد حتى الجاره بعد حتى الجاره المفيده للغايه مطلقا لماذا قلنا مطلقا سواء جرت المفردة أو الجملة والأنثلة ستاتي القسم الرابع بعد الجواب, بال... الجواب بالفاء المفيدة للسببيه القسم الخامس بعد, بعد الواو التي تكون بعد, الج... بالو... بعد الجواب بعد الجواب بالواو المفيدة بالمعية. للمعية المفيدة للمعية هذه كم أصودي. مواضع خمسة سهله إذن الان سياتي التفصيل سياتي التفصيل حصلتموها اجمالا واضح اجمالا ها؟ طيب اعطوني الان التفصيل من يذكر منكم الموضع الاول من المواضع الخمسه يعني التي يكون الفعل مضارف بعدها منصوبا بماذا بانه مره وجوبا الموضع الاول بعد لا بجحود سؤال الان لماذا اطلق النحات الجحود على هذه الله ركزوا لماذا أطلق النحات ما ينبغي أن تفهم النحو فقط مرفوع منصوب علم لماذا أطلق النحات على ماذا أطلق الجحود على هذه الله مع انه ليس هناك جحود هل هناك جحود ليس هناك جحود اذن ما هو الجواب فأنتم السؤال فأنتم السؤال صفا فأنتم السؤال ما هو لماذا أطلق النحات الجحود على هذه الله مع أنه ليس هناك أش ليس هناك جحود الجواب النحاة أطلق الجحود على ماذا على مطلق النفي النحاة أطلقوا الجحود على مطلق النحو ماذا النفي؟ وركزوا معي جيدا إذا ركزتم بإذن الله عز وجل سينصاع لكم النحو واضح ركزوا النحو سهل لمن شغل عقله سهل جدا ماذا قلنا لماذا أطلق النحاة الجحود على هل اللام على انه ليس هناك جحود قلنا لماذا النحات أطلق اطلق الجحود على ماذا على مطلق النفي لأن سواء كان هناك جحود او لم يكن والا فالجحود لغه خاص بماذا الجحود لغه خاص بماذا ما لكم لا تتكلم الجحود لغه خاص بماذا بنفي ما علم الجحود لغة خاص بنفي ما علم ولا يمكن أن يقال للشخص جاهل وهو جاهل وهذا من الجاهل الذي يقع في الناس فالجحود لا يكون إلا بعد علم الجحود لا يكون إلا بعد علم فإذا قيل لك ما هو الجحود لغة قل الجحود لغة خاص بنفي ما علم هل يقال فلان جاحد وهو جاهد لا لا يقال فلان جاحد إلا إذا كان عالما بالشيء ونفاه هذه قواعد مهمة تفيدكم في النحو وتفيدكم في البلاغة وتفيدكم في العقيدة بالدرجة الأولى هل يقال فلان جاحد وهو جاهل الجواب لا لا يقال فلان جاحد الا اذا كان عالما بالشيء ونفاه كان عالما بالشيء ونفى. واضح طيب ما هو مراد المصنف وما هو مراد النحاة بصفعان بلا الجحود سؤالا ما هو مراد المصنف أو مراد النحات بالجحود يعني بصفة عامة ما مرادهم بالجحود ما مرادهم بلان الجحود هنا مرادهم بلان الجحود هنا في النواصب يعني في باب النواصب مرادهم اللام الواقعة بعد الكون المنفي بما أو الكون المنفي بلم مراد المصنف هنا بلال الجحود اللام الواقعة بعد الكون المنفي بحرف ما أو بحرف لم مطلقا مطلقا ركزوا معي جيدا مطلقا أعيد السؤال ما هو مراد المصنف بلام الجحود هنا مراد المصنف للجحود هنا اللام الواقعة بعد الكون المنفي بما أو بلام مطلقا واضح اللام الواقعة بعد الكون المنفي وسواء كان منفيا بما او كان منفيا بلم لعل ان شاء الله فهمتم هذا الجواب ولكن هل فهمتم قولي مطلقا قلنا مراد المصنف بلام الجهد هنا ماذا هي اللام الواقعة بعد الكون المنفي بما أو بلا مطلقا تنبهوا لهذه العبارة مطلقا ماذا عنيت بقولي مطلقا الجواب سواء كان الجحود بعد العلم أو كان بعد غير العلم سواء كان الجحود بعد العلم أو بعد غير العلم ولذلك ابن النحاس وهو من النحاس الأقحاح قال الاولى تسميتها بلا من نفل بلا من تسميتها بلا من واضح؟ طيب ماذا قال الممالك في هذه الله؟ الممالك قال وبعد نفي وبعد نفي كان حتما أضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا نفي كان سواء كان ماضيا أو مضارع ما كان ولم يكن سؤال الآن هل تعرفون ضابطا منظوما نعرف به لام الجحود بدون أن نشغل أنفسنا بالحفظ ولسيما وهممكم ما شاء الله نائمه لا اقول ميتا فهل هناك ابيات تبين لك متى يكون أو تكون هذه اللام لام جحودي الجواب نعم قول القائم اكتبوا الأبيات اللام إن يدخل على مضارع اللام ان يدخل على مضارع وكان مكسورا بلا منازع وكان مكسورا بلا منازع اعيد هذا البيت اللام ان يدخل على مضارع وكان مكسورا بلا منازع لي وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود دانه وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود دانه من يذكر منكم البيتين قبل ان اذكر البيتين الباقيين اذكروني البيتين لا لا ارفع صوتك الا لا تكاد تبي ارفع صوتك اللام ان يدخل على مضارع وكان مكسورا بلا منازع وكل لام من قبله كان ولم يكن وكل وكل لام قبله ما كان ما كان ولم يكن او لم يكن أو انت امزجت شيئا بشيء قول الصحابه اللام ان يدخل على مضارع وكان مكسورا بلا منازع وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود بانه اللام ان يدخل علام ضاريعي وكان مكسورا بلام منازعي وكل لام من قبله ما كان يعني ما كان او لم يكن فللجحود بانه اعطى مثالين ما كان ولم يكن ثم البيتين الباقيان ثم البيتان الباقيان وحين لم يسبقه كون المنفي وحين او وحيث كما تشاء وحيث لم يسبقه كون المنفي فلام كي سموه دون خلفي وحيث لم يسبقه كون المنفي فلام كي سموه ماذا دون خلف ويجوز سلامته نعم لكن فلام احسن وحيث لم يسبقه كون المنفي فلام كي سموه دون خلف واضح وحيث ما مضارع قد جزم بلام الامر يسميه العلماء وعد وحيث لم يسبقه كون المنفي فلام كي سموه دون خلفي وحيثما مضارع قد جزم بلا من أمر يسميه العلماء وأحد إخوة معنا في البالتوك ما شاء الله كل فوائد التي أقولها يكتبها بسرعة ما شاء الله صلى الله عليه وبرك لعل هذا أراد أن يرفع من همتي ولعلها مفروعة إن شاء الله لا نريد أن تكون محفوظة وعين اعرض الابيات الاربعه اللام ان يدخل على مضارعي على مضارعي وكان مكسورا بلا منازع نعم كل لام قبله ما وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود لان غالبا ما يذكرون هذا البيت فقط ما هو وكل لام قبله ما كان او لم يكن فللجحود بان لكن هذه هذه الابيات الاربعه تبين لكلام الامر ولا لماذا ولا من, من جحود وتبين لك لام اخر ايضا لام كي لام كي ولعلق قد وحيث لم يسبق كون المنسي فلا كي سموه دون خلف وحيثما مضارع قد جزم بلام الامر يسميه العلماء بلام الامر يسميه العلماء على كل انا كنت اليوم متعب جدا ولكن الحمد لله احس بالنشاط معكم لأن ماده النحو في الحقيقه اكرهها ومع ذلك يعجبني ان اقرر فيها من كثره ما درسناها فاكراها ولكن الحمد لله من يذكر لنا من يذكر لنا منكم مثالا للام الجحود مسبوق بحرف النفي مطلقا كان الله ليضر المؤمنين على ما انتم عليه احسنت ومن اخر يعني بحرف النفي مطلقه وطبعا نشترط ان يكون من القران اعطيني مثال الجحود مسبوق بحرف النفي مطلقه من القران اولا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ما كان للمؤمن لا ليعذب لم يكن الله ليغفر أحسنت ولا أو أيضا مسبوق بلا لم يكون الله ليغفر لهم ليغفر لهم أم المثال الذي ذكر بعض الإخوة لا يصح في الله يطالتك ليضل قوما لا لا بد ان يكون مصفوفقا بين بماذا بالكون المنفي بالكون المنفي اما ما كان وإما لم يكن ما كان الله وما كان الله ليضل هذا صحيح لا بد ان تذكر اما ليضل هكذا اذكر وما كان الله مثلا وما كان الله ليعذبهم لم يكن الله ليغفر له كيف نعرف أن هذه الله للجهود بالضابط الذي وضعنا له طيب من منكم يعرف لنا هذا المثال أو من يساعدنا على الإعراب من يساعدنا في إعراب المثالين من منكم يساعدنا يلا نبدأ بماذا وما كان الله الواو سميها الواو الان استئنا فيها. وما ما في العرب ما ما مقافي العرب نافيا ما تنفي ما نافيا كان ما مقافي العرب فعل ما ناقص فعل ما ناقص لماذا نقول له ناقص لأنه لا يكتفي بالمرفوع فإذا اكتفى بالمرفوع كان تاما والناقص ياخذ الاسم ويحتاج الى زياده شنو هي الزياده الخبر اما اذا اكتفى بالمرفوع فيكون الكون كيف هو تاما فيكون الكون تاما ولذلك ماذا قال ابن مالك ماذا قالوا منك وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في ثلاث ايه الاخر وذو تمام ما برفع يكتفي <تصفيق> الذي يكتفي بالمرفوع هو ماذا تام ولا ناقص <تصفيق> تام تام ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان معنى من كنا من وجد فيه وإن كان ذو عسرة أي وإن وجد ذو عسرة فكان إذا كانت تكتفي بالمرفوع كانوا أخواتهم تكتفي بالمرفوع ماذا تكون؟ تكون تامنة لكن إذا لم تكتفي بالمرفوع تحتاج إلى زيادة هو الخبر فتكون ناقصة فتكون ناقصة إذن ماذا نقول ما نافي كان فعل ما ناقص هل يكتفي بالمرفوع ام يحتاج الى ماذا يحتاج اذا هنا يسمى ماذا ما كان الله الله اسما له هو يدل على التعظيم ويحتاج لمنصوب ماذا يسمى هذا المنصوب خبر كان يسمى خبر كان فلهذا نقول فكانه قال ما كان الله اين الخبر كان محلوف ما كان الله مريدا مريدا التعذيب لهم ما كان الله مريدا لتعذيبه مريدا لتعذيبه فاللام هنا لمن لام الجهد لام لام الجهود يعذب في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الآل الجهود وفي ضمي مستتر يعذب اي الله هم مفعول به ما كان الله جملة في محمد الصباح خبر أي نعم والجملة خبر مريدا جملة خبر ما كان الله مريدا لتعذيبهم طيب من يعرب منكم أو من يساعدنا, يساعدنا في إعرابها لن يكون الله ليغفر له طيب نحن عندما نقوم بإعراب مثال واحد لا يعني أننا إذا ذكرنا مثال آخر له إعراب آخر لا فليقاس وليقاس من يقى يعني نعطيك إعراب واحدا وقس عليه ما لم يذكر لم يكن الله ليغفر له لم حرف نفي وجزم وهل يقال له هنا حرف نفي وقلب وجزم ام لا بعض العلماء قالوا لا يقال وقلب اذا ماتوا على الكفر لان الله لا يمكن ان يقلب هذا ويبصر له لا يمكن ان يقلب ويبصر له فيكون حرف نفي وجزم وبعض الاخر قال لم حرف نفي وقلب وجزم الصحيح ان يقال حرفنا نفي وجزم هنا حرفنا نفي وجزم اذا ماتوا على الكفر اما اذا كان فيهم من هذا الله فنقول حرف نفي وقلب وجزم واضح يكون يكون فعل مضارع ناقص اللتان ناقص مش زوم بماذا هنا بلم وعلمة جسمه طيب يعرف واضح هذه استعينوا عليها وعلمة رفعي السكون في آخره وإن السكون في آخره حرك الالتقاء الساكنين بالكسر إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق وإن يكون لينا فعثوا أحد هناك أيضا مسألة أخرى تنبه لها ما هي لأن الأصل لم يكون بالواء أين الواء؟ أين الواء؟ حُذِ فتواءه لماذا؟ لالتقاء الساكنين أيضاً حُذِ فتواءه لماذا؟ لالتقاء الساكنين واضح؟ طيب وهذا هو الملحب الجمهور والملحب الراجح من النحات. العلماء النحات. رجحوا هذا لم يكوني لله الله اللهم, أم... اللهم ما مقافئها؟ اسمه اسمه يكون مرفوع بالضمة، لماذا رفع؟ للتعظيم لأنه اسمه يكون أو يكون يكون من الأفعال التمر من الافعال ناقصة. أفعال ناقصة ناقصة لم يكن الله ليغفر ليغفر يلا من يعرم منكم هذا اللام <تصفيق> حرف جر وجحود هكذا نقول في اعرابي حرف جر وجحود هكذا نقول في اعرابي لانها لماذا لا قلنا بانها حرف جحود حرف جر وجحود لماذا لا نقول حرف عله حرف كي لانها مسبوقه بالكون المنفي بماذا ننفي هنا بلن لم لم يكن الله ليغفر ويغفر ما مكوافر العرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعدها جوازن له وجوبا وجوبا لماذا؟ لأنها وقعت بعد لام الجهود أتم الأعراب لهم ما مكوافر العرب لهم جروم جروم متعلق بيغفر بيغفر لان حروف الجر كما سبق ان قلت لكم لا تستقل بذاتها فهي لمجرد الربط فلانا لا بد لها من متعلق تتعلق به ولذلك سبق ان قلنا وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشبه الفعل حيث تنزل الا استثناء العلماء عن كس والكاف ورب ولولا وكخلا وزائد لعل بمش بمشبه الفعل والفعل والام يكون ناقصا وقوم القابض هذا سبق لهم فاذا هي لمجرد الرب ولهذا قلنا لهم مجر جرو متعلق بماذا بياغفيره لياغفيره واين فعل ياغفيره اين فعل ضمير مستتر يعود على ماذا يعود على على الله يعود على الله سبحانه وتعالى ليغفر يعود على ماذا قلنا على الله وإن مفعول يغفر محذوف من يقدره منكم قدره وشوف لا عندما تقدر ليغفر له ماذا يغفر له لا كفرهم كفرهم وليس لنظم لم يكن الله ليغفر لهم لأن السياق يبين أن الذبن والكفر لم يكن الله ليغفر لهم كفرهم أين هي صلة أن المضمره أين هي جملة يغفر صلة ان المضمرة هكذا قال علماء من المحل. يعني ان مع صلة في تأويل مصدر في تأويل مصدر مجرور بماذا مجرور بالله إذن من يذكر التقدير ولذلك قال ما يقدرون يقولون الله اعلم من يذكر منكم تقدير هذه الأهل فيكون التقدير الله اعلم لم يكن الله لغفرانهم الان ما ذكرنا الخبر فلذلك قدرنا هذا التقدير لم يكن الله لغفرانهم ما الذي قدرناه قدرنا ان مع في تاويل مصدر مجرور بالله ركز هذا جيد ام معاصلتها في تأويل مصدر مجرور باللام وعيد ان معاصلتها في تأويل مصدر مجرور بماذا بالله. فلذلك ماذا قلنا في التقدير لم يكن الله لغفرانهم لم يكن الله لغفرانهم واضح طيب حرف أنتوا ماذا أنقعد؟ أم مع سلطتها؟ أم مع سلطتها في تأويل مصدر يغفر لغفراني غفراني مع في تأويل مصدر مجرور بال هلا الأول المصدر الأول أم مع سلطتها في تأويل مصدر تقولي غفران غفران طيب جره بالله. لغفرانه. لغفر. ايه الخبر? ما ذكرناه الى الان? الخبر ان نقول. ها؟ ماذا قلت? الجار المجرور. وهو, وهو ما ماذا? الجار المجرور? هو ما لا ماذا? لا مجحود. مع المصدر المؤول. الجار المجرور مع المصدر المؤول ماذا نقول? متعلقان بمحذوف خبر, خبر احسنت فيكون المعنى والله اعلم لم يكن الله مريدا لغفرانهم او لغفران لهم لاحظتم فالتقدير الاول اذا قلنا ان مع صلتها في تاويل مصدر ما مجرور بالله لم يكن الله لغفرانه الامر واضح وسهل ركزوا استعملوا قليلا عقولكم استعملوها قليلا واذا قلنا اردنا ان بالخبر نقول الجرس مشهور هما لام الجحود معاً. مع المصدر المؤول لا من جحود لأن لا مزدل هو لا من جحد هو لا من جر لا مجرم وجحود والمزدل هو الغفران غفران لا متعلقان بمحلوف خبر فيكون معنى لم يكن الله مريدا لغفران له او لغفرانه هذا التقدير على مذهب الكوفيين وعلى مدار البصري من يقول هذا التقدير على مذهب ها؟ على مذهب الكوفيين أم على مذهب البصريين؟ هذا على مذهب البصريين لأنهم اختلفوا في المقدة إذا كان جرم جرم أو كان ظرفا هل يقدر فعلا أن يقدروا اسمه؟ ولذلك النومالك قال وأخبروا بظرف بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او مستقر او استقر اذا قلنا كائن قدرناه اسما او استقر قدرناه ماذا فعلا فعلا اذا لعله هذا الموضع ان شاء الله في المرحله الثانيه نذكر فيه كلام اكثر منها. لا من هذا لام الجحود لام الجحود سميه لام الجحود والمراد به مطلق النفي وهو المسبوق هو الذي يدخل على مسبوق بكون المنفي بلم أو فكل لام سبقت بالكون المنفي يقال لها ماذا يقال لها لام الجحود. وكل لام قبل أو ما كان أو لم يكون فللجهود ذا وأنا وفضل تحفظ الأبيات أربعة واضح طيب ننتقل الى الموضوع الثاني ما هو الموضوع الثاني من المواضيع الخمسة التي يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مبرة موجود نعم الموضع الثاني من المواضيع الخمسة التي يكون الفعل المضارع منصوبا بعدها بأن مبرة موجودا أو هل او مطلقا الجواب لا لماذا لان او اذا اطلقت تشمل معاني كثيره ركزوا معي جي تشمل معاني كثيره لا تقتصر على من واحد كما سياتي ان شاء الله معكم في باب العطف وقد جمع بعضها ابن مالك في بيت مفرد ما هو خير أبح قسم بأو إبهام، وشكوى إضراب بها برني. فذكر أنواع تخير الإباحة التقسيم الإبهام الشك الإضراب. ذكر أنواع ستة. هناك أنواع أخرى. ولكن نحن هنا قلنا أو فربما تسألون أو إذا اطلقت تشمل معاني كثيرة أقل شيء تشمل ما ذكره نمالك في بيت المفرد قلوا هذا البيت خير ابيح قسم بي أو أبهيني وشكك وإضراب بيها أيضا نومي احفظوا هذا البيت إذا كان كل مرة يمر بكم بيت تحفظونه لا تعتمدوا على الفم فقط اجمعوا بنهم خير أبيحق السن بأو وأبهي بي واشككوا بها بي أيضا نومي واضح طيب. إذن فما هي او التي ذكر المصنف هنا وما هي او التي نقصد هنا الجواب أو التي بمعنى حتى أو التي بمعنى إلا تاتي أو ويكون معناها حتى أو يكون معناها إلا وركزوا أو التي بمعنى حتى أو التي بمعنى حتى فامول المعاني ثم نذكر الامثله أو التي بمعنى إيش حتى هذه التي تكون بمعنى حتى هذه حتى نفسها تشمل حتى التي بمعنى إلى وحتى التي بمعنى ايش كي هذه سبقت في الإجمال جلال أم التي أو حتى التي بمعنى إلى أو حتى التي بمعنى كاين أعيد هذا. قلنا أو التي نقصد هنا أو قصد المصنف هنا يكون معناها حتى ويكون بمعنى معناها أيضا إلا الآن في هذه المرحلة قلوا لي أو التي يكون لها معنى في هذه المرحلة قل لي أو التي بمعنى إلا أو حتى واضح وحتى يكون لها منين يكون لها أي ضلع منين إلى أو كين إلى أو كين إلى أو كين طيب حتى لا تنام ها حتى لا تنام مصطفى بدأ ينام نبدأ بماذا نبدأ بالمثال أعطني من يعطني منكم مثال أو تكون بمعنى حتى التي بمعنى كيف حتى التي بمعنى كيف لا لأرغبن الله أو يغفر لي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 كيف فهمتم هذا او ها لا. ركزوا معي جين انا متعب مع ذلك ومع ذلك اصطنم معكم أو التي بمعنى ايش حتى وحتى تكون معناها ايش كيف كيف ذلك ركزوا معي جين لا ارغب ان الله أو يغفر لي. زول او عمل مكانها حتى حتى يغفر لي زول حتى وعمل مكانها كي كي يغفر لي فاذا جربت هذه التجربه او حذفتها وضعت مكانها حتى حتى حذفتها ايضا وضعت مكانها ايش كي المعنى واضح ولا لا المعنى واضح فاذا أو التي بمعنى حتى وحتى التي بمعنى كين هذا مثال في إشكال ما في إشكال أمر سهل واضح مصطفى بين والبعدها البيان من بيان طيب ما هو مثال أو التي بمعنى إلى مثاله قوله لا أنتظرنه أو يجيء المعلم. لا أنتظرنه أو يجيء أو بمعنى إيش؟ بمعنى حتى لعل البث انقطع لا أنتظرنه أو, أو يجيء المعلم أو يجيء بمعنى إيش؟ أو بمعنى حتى, حتى... عطيني ثأر آخر شو مضر هذا ها أي مثال لانتظرنه أو يعطيني حق إله يعطيني حق ها إله يعطيني حق واضح هذا سياتي إن شاء الله هذا يكون معناه ها البث انقطع لا إله الله واضح اعيد الان حتى ياتي البث لان الميت يظهر انه ضعيف اليوم تابع نعم أول لا ننتظر أنه يوجد شيء ما نبدأ بالأول لأن أول يظهر أنها كأنها كانت صعبة عنكم شوية أعيد أنت أول أول التي بمعنى إيش حتى أو إلا أول التي بمعنى حتى أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلا التي بمعنى إله أو كي أو حتى التي بمعنى كي ها نعم. ومثال الذي ذكرنا لكم لأو بعد حتى التي بمعنى كي, كي. ما هو المثال الذي ذكرنا لأرغبن الله لأرغبن الله أو يغفر لي أو يغفر لي فأو بمعنى إيش حتى حتى بمعنى إيش؟ كي. كي كي يغفران إذن هذا هو الضابط وأن تنقيسوا عليه قيسوا على هذا الضابط وبإذن الله عز وجل إذا فهمت الضابط يمكن أن تأتي بالأنثلة والأمر سهل أنت تأتي بالإثان وتنظر عندما يكون بمعنى حتى وعندما تكون حتى بمعنى إلا أو بمعنى كي كل مثال مش تعرف على أنك سمت ولا لا كل مثال تأتي به تحاول أن تذكر ماذا هل هو بمعنى لا عفوا إلا أو بمعنى كي او بمعنى الى او بمعنى الى بالذي وقع ها واضح لا الصوت صوت مسموع الان ماذا قالوا صوت تسموه؟ اتفضل قلي خذ لقط. ها؟ تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ إذاً نعم ما أخطت. نعم نعم. طيب طيب تالي ما نحتاج لينقطع البت. نحن كنا مع أو لم نزيد شيئا. إن لما حصل القطع إن يظهر إنه ضعيف أو يظهر إنه هناك تشويش شوش الله عليهم حياته قلنا أو التي بمعنى حتى أو التي بمعنى إلا وأو التي تكون بمعنى حتى تشمل حتى التي بمعنى إلا وتشمل حتى التي بمعنى كي والمثال الذي ذكرنا الذي يكون أو بعد إيش حتى التي بمعنى كي ذكرنا قولهم لارغبن الله أو يغفر لي معنى يغفر لي حتى يغفر لي أيضا حتى بمعنى كي أي كي يغفر لي حتى يغفر لي اي كي يغفرني واضح اعطوني مثالا لاو بعدا التي بمعنى الى المثال لانتظرنه لانتظرنه او يجيء اي الى ان يجيء وقس عليه وليقصر ان يقصر أعطوني مثالا لأو بعد التي بمعنى إلا هذا المثال الذي ذكرت عنه ما هو لا أقتلن لأقتلن الكافر أو يسلم لأقتلن الكافر أو يسلم أي الا أن يسلم أو بمعنى إلا لعل العلمانيين لا سمعوا هذا المثال سيبتهمون نادي ب... بالإرهاض ولكن لا يستنجن الريح. ما هو مثال ما يحتمل المعاني الثلاث هناك مثال يجمع هذه المعاني الثلاث من يذكره آمكم أو من يذكره منكم مثال يجمع المعاني الثلاث ما هي المعاني الثلاث أو الثلاث أو لها معاني بثلاث من ينكرها لهم معاني يا شيء يا إلا وإلا وكي يجمع هذه الثلاث تقول مثلا لالزمنك أو تعطيني حق طيب ركزونا في او أو لالزمنك او تعطيني حق الا ان او بمعنى الا الا ان تعطيني حق حقي او بمعنى اذا اذا ان تعطيني الحق او بمعنى كي لاز كي تعطيني حق هذا المثال ينطبق على ايش يحتمل ماذا المعاني الثلاثه يحتمل المعاني الثلاثه, يحتمل المعاني الثلاثة طبعا كما قال علماء نحات الفعل في هذه الأنثلة ونحوها بماذا يكون مؤولا يكون مؤولا بمصدر معطوف على مصدر ماذا يسمي العلماء مصدر مصيد مصدر مصيد من ماذا يكون مصيدا يكون مصيدا من الفعل المتقدم شنو هو الفعل المتقدم لا لَيَكُونَنَّ اي لا يكون أن انتظار مني أو مجيء منه لا يكون قتل مني للكافر وإسلام منه لا يكون لزوم مني له وقضاء منه لحق وليقع أيضا في امثله أخرى ليقع لرغب الله لرغب الله ما يقع غفرانه فهذه الامثله الثلاث كلها تكون مؤوله بماذا بمصدر معطف على واحد المصدر على مصدر مصيد نصطاده من اين نصطاده من الفعل المتقدم ننظر الفعل المتقدم ونذكر مصدر ولا يسمي يسميه العلماء النحو المصدر المصيد فاذا هذا التاويل ضروري منه الجواب نعم لا بد من التاويل ليصلح العطف لا بد من التأويل ويجب التاويل ما قبل حرف العطف وما بعده يجب التأويل ما قبل حرف العطف وما بعده في مثالنا في جميع الأمثلة في جميع الأمثلة في جميع الأمثلة هذا فيما يتعلق بأول ماذا قال النمالك في هذه كذاك بعد إذا اذا يصلح في كذاك لعله الصوت كذاك بعد او اذا يصلح في موضعها حتى او الا انخفيت لاحظتم هذه المواضع التي يكون فيها الفعل المضارع منصور بالان مضمرا وجوبا ذكرنا كم موضع موضعين الآن ونقف على الموضع الثالث لأنني متعب يعلم الله ماذي بيت الألثية كذاك بعد أو إذا يصلح يصلح في موضع حتى أو إلا إن خفض أو انخفر هذا نقف هنا وما أحوجنا إلى دعائكم لأنني متعب جدا وأحس بالدوران ولعل السكر هو الذي فعل هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونلتقي ان شاء الله يوم الجمعه ودرس النحو في الحقيقه درس النحو جيد جدا لو تجتهدون فيه فهو درس لا يمكن ان يكون الانسان طالب علم وهو يجهل علم النحو وكلام بلا نحو طعام بلا نحو لذلك اجتهد بارك الله فيكم فالنحو سهل جدا فإذا لم تجتهد في النحو ما أظنك تجتهد في غيره لأن النحو يسهل لك معرفة باقي العلوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته